وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَإِنْ تَعْنُو تَلَهَّى كَلَّا إِنَّا سَنُذَكِّرُهُ فَمَنْ شَاءَ سَمَاكَفْرًا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَقَبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ 124. ونساه إلى طعامه 125. أنى صببنا الماء صبا 126. ثم شققنا الأرض شقا 127. فأنبتنا فيها حبا 128. وعنبا وقضبا 129. وزيتونا ونخلا قوم فاذا جاء انت الصاخا يوم يفر المرء من اخيه واميه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شأن يغنيه 112. ضاحكة مستبشرة 113. ووجوه يومئذ عليها غبرة 114. ترهقها قترة 115. هم الكفرة الفجرة